مرينة نبر أفرا مرينة نبر أفرا مرضو نكا ديسة نبيا ديسة تولايو ما عزيجر الحب خدعة مرينة ويحب خدعة وهي يعني وحاسو تنجي جري عزيو أسيفو أغران أهان ميسو تولاي مالها نفسي على جيس كهشير يجري جيس كهشير تولاي ماشين هينو كعيا عزيس انترى وحاسو انتا انكباحنو ملكا الله مرحا سامة ديجرون عريضه ابو منت هاي يعني يعني نور ابراهيم حديث اايه من بل فعلوا كبيرا هذا فسروا وان تنطقونا يعني سدح الملشين وايو ما انت السريه الريسوا باح ما انت اذا غضنا عسب اني سقيم فخار اوراكك مثل في سقيم معنا ربك قل لي يا ابو فالح شنو ياك ابوك عريضه حتى انت ظاهر تي سي يعني حديث يعني ذا اس بي سي حطت مثلا يعني ديدو بحي تي سي الصوت بحو طالما اصل الصوت بحو اما توين اما خنجرة زيالك كوبر اياد اه اما ذو وجودي اقرتين احمد اقرتي امام محمد امام ابي حنيفه امام معني مالكي وحاجه قد قال الحديث يعني فلا يقض بان في دليل اي كدتان بيجي الى وجه بريش تقولنا الطقطو شافعي الما شافعي مايه دي نواقض الوضوء كما بتاع ليك حماد نواقض الوضوء قاموا ليت ا قاموا ليت قعدوا راضي دي وحيالها ولهال ضكتو قوسه وشربت القوسه هذا يعني بده ولا نو ورسوب في صار عم واه مع ذلك وحصوب حينا مجريين 6 اسبوعيالي انه ابراح انسان يعني واحد تفله الى في ساديكه من الهراء هانا سنكي اصغوها كان الله انها هواي كيواي كان الله هواهاي وهؤولئة يعني كان بلح الله هابتصام وانتده هابتصام الاسلام كل جميعه انت فاق الصغوها ولماذا هو وين وفق هذا شافعي كان مسألة بضن اي كبعيين منظوري لتعزيز العنايو بدعة منكرة واي سيضارك كلميت ابي اوال النهاء مع ذلك حتى نها على يعني بدك بلد كذا عاد كان اونك شي ضافه للنها ان كان موتي سوا سوا حاري او مش هيك سايو وعيب سايو والعيب سايل عا النهاء فقير سواي قولوا ليه هايو حديث كينا واجهو الله قولوا ليه هاي سنعولي آله جعفر الضعامة جعفر آله كيسي هنقولوا أسلو بيه حديث يا اسم واجهوه لها بلد كيه وحن أغنين لها كيهن سمع بيه وحوميها يعني ارد غادها لقلاوها اللي ارد كالرم جنوب بيكان هم حاستو بيتي سحواري بخلو مهل هاي لان وحصلتك السوبين وهو سيداتك موشي لم يبقى عادت خوار دلاتة مئفر بري ها يعني منك وتسيحها او حل السوب ها لحضر جيشها ريح عمد كبنادر او بغن هاي بقى عرضي الله رسول قلايو وحي عرضي هادك ووصل هاك الى السوب ها خوار قلتوه الوادقين ابن حجر الحيثمي فتاويس كبيرك اوينك وفتاوي فخيه وكشغل با سوشيال باب الجنازه اسكو شغله مرتا حاله انتوا وعولد ما فيو حديث سوشيال حديثه العديدات كي حديثك وكوس وكودي فيري وهيك في السراد فيري ما هنا بخار لا يتسبعم عليها بخاري على حرسه بسونري بخاري بسونري قالوا للخوار مع قال شرح اسمها هو يقصد شخصتين عصي علماس هاي او سو مع ذلك كيسو تغي حديد كانوا صوتي يصير ضعيف اجراء حديث نلقاه في معينه اجواء ايامنا تمسد حديث ابو خار حديث سمعوا سو ارتي اجراء علماء الاسلام عم يخاولوا يعملوا فن تمسد حديثك بشدة حديث بخاري إسكالي هاي ملو عمل فلوهين مع ذلك أسح الحديث, أسح الحديث بعد كتاب الله سحيح البخاري أشكر البخاري وحكرون أهاش البضن بعد جذاب الله فأسح نمى بضن مجروا إلا أسمائنا وحسو وحير وحسو جلاه والصياطين كأسك خاضر أيوه يعني نين هو عدالة دي سي يعني اوه ولي جيس وحكا لعن اسكا خاذي جريم معاين هنال الاركا مكا خاذين معايا لي ايجا سدح مراتب تحديث السيدة حوايا عليا هي وسطى هي ضعفة الهراس عليا وحوايا رجاء والبخاري كوريفون لعليا وهي نين ولي جيسي طاريخ الدين حقي ديفه فحم او يعني بان و هذه المكجره فلان قال مجر من وحمل و ضاغر مجر كل انت تقول يعني كفريه و هم حديث جوده العليا انه ما عاوه مسلم اكو حدا اسعى بعد بعد كتاب الله صحيح البخاري ال مسلم ابو علاء مسلم ابو علاء مسلم حلول حجي ابو هرمري مسلم علياء ويصطوى و حالى علياء ويصطى الضعف الهراء علياء و نها رجد الحيثن و كبريها تدارس دي ابو هارو هرمري افرت خلعه و ويدو نحو السته الله و بدين المخرفين اجراء و قال اجراء حديثي لكن اصر الى حده ولا نهاه امه بحوايه ابو الدعول ترمدي نسائي ابن ماجع بخاري ايه مسلم لحده مو لحده انه يكونوا كلاته علشان ايه اللو دم... هرمريه ايه, إيه نفتوه بخاري حزوري وهوريها مصنح حزوري وهوريها انه مركله على شرط مسلم على شرط بخاري فكي ايه كورينه مركه ابو انتان ست حدوه حوايه وراتب تحديث الدهلب وغوا هاي اللي يوستخي ضعف بوغوا جريم تعددات دهدي يعني اكوان اكو هرمالين اكو لمضان اكو هرمالين لمضان البخاري او غرياء مالكو يا وكيسي تم يصد حديث اسره اللي هو ائمة المسلمين طلن علماء الاسلام طلن الوقت في قهوري يوكيك دنبي اي قواني وحلو غافي لكي حديث برتا حديث اهلو اخره هاي الماهن حديث ملبردو هاي وها لبردو هاي, هاي. ودد وعاه هاي لبردو هاي وددو حلو قواه هاي لبردو هاي ماهنه مركيا لقلقاء حديث وحكو جنة وعلى صوبها يعني فعله فعله لقلبه فعل هاي رجل حديثه يا غان اطادوك اخره هانو وقلت حديثي هاي بوحه رجل تأريخه في الجيش الاسوباته يعني ناصر المنصور في برطه في دبيتي هريا لالاغاد وعلى الرواي عن منفصل من ملكيز الاغاد قراب دع ما يعني مركه حديد في ارضي وادي وحول ماي او يعني وحي الرسوبيسد ارضي ولا دار يجيب حديد في نبو بو اذا احتفظا اهدكم في صلاته فليقوم بانفسه سلطا كما يعرف باقي اسبته دوم شلات اكو خو حلو سلطه و كرتي تتكف على عيانه اسكته يعني كفريه غير مفاسيد سلطه يس لها كله و كفرها سلطه يس لها لا كله و كفرها ان شاء الله طاب يال فدون ان المعارض المعارض لما تدعه الكثير بحديثه المقار و الجراء في فعله نعم إبراهيم مجيسي نعم إبراهيم ما أكدب سيئزات إبراهيم معنا سربابلة إلا ثلاثة كاذبات مانا سدح والعام تي أو فسألوهم فسألو من كان <تصفيق> إن كانوا ينطقونا إن سقيمهم إن هي أختي أختي طمعي كنتي هذه أختي سدحتها سدحانة وعوايا سربابلة ما هنا نوع إبراهيم بان إلا أنه وقت يعني بان مشيغان وخفين مشيغان معا ريض واسر بيت اولو جاراي ومصلح اولو جاراي بفاسد تلسكال على سيدنا محمد وعلى اهلي وساما والسلام بعلمنا بما جهلنا ذكرنا بما نصينا بفضلك يا مظيف بيسر يا كريم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلفوا في الطريق في العلوس صفحه ادروع عليه الصلاه والسلام اختلفوا كانوا ها بسم الله الرحمن الرحيم سُبَّنَا سَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهُ وَحَسِّرِكَ إِذَا أَحْسَنَ الْغَجُلُ أَصَّلَاةَ إِذَا أَحْسَنَ هَدُو وَنَاجُوا أَتَجُوا خَفْكِي هَدِسُ وَنَاجُوا إنسان للأو وضاياه مِنِنَاكْ وَأَسُ وُجرًا وَفَأَتَمَّعُ وَنَاجُوا أَغْتَمْ يَلُرُكُعَهَا رُكُوعَ أعطي الصلاة صلاة دي محيلي لنسا محيلي له سرادة سرادة لهليسة. حفظك الله حفظك الله مهو سبعتينه الله إليه أقول كما حفظتني سدي الله أقول أورو ذا أحسن الرجل إنسان قادوه وناجي الصلاة سرادا حالو ونواتنا وناجي سكيد بي وفاتام أو, أو تامينا رقوعها رقوعها سيودها سيودها سيودها وتامينا صارت السلاة سراد حي ليلة حفظك الله إليه قوله روح ألاك إليه مَا حَفِظْتَنِي فَمَا حَفِظْتَنِي سَتُؤْتَى اللَّهُ كُلُّهُ مَا حَفِظْتُهُ اللَّهُ فَمَا حَفِظْتَنِي وَتُرْفَعُ وَلَكُرْيَة لَا صَلَادَس وَهَلْ أُكْرِي لَاهُ وَهَلْ أُكْرِي لَاهُ يَعْنِي وَلَا كُرْيَة إِنْ كَانُوا كُرْيَة وَهَلْ قمت ماشي قراسه لو قرئ لو قرئ لا واذا جاء توهمو حاول يا فمانتي او فلم يتم او تاميمين فلم يتم او تاميمين ركوعا ركوعي في السجوده سيدي كيي علامات الصلاه وصلاة ذهي طلعك الله انرا اكو ميو كما ضيعتني الا ضيعت اكو لا يجعك الله ولا اكو لا ي ما شاء الله كما ضيعتني ساعتي بنسي اما ساعتي حالي سئ ما في ساء انترا ولا كريله الى علينا لو كريله انت يعني تولسو ولا لو الله صلاله و تمامه النسو صو غمراض سي لو توه اوله لا و انو توه مرادي الصلب ارضك هي سيضربوا مكاك باد سعد لو يضربوا حاله صدمه او صوت شهاب سلادي قديم دي زام صوت فرا ذات رس عمره يبدو عمره يليل لا تذيسي ووجه يسا ما وجه العصائف هذا معنى أحسن الرجل هذا تم رفوعها معنى أركان تيدي شروطيدي أسلحي الله وضع يداربني يالي وحس كلمين هذه صدقت شروطيدي وحس كلمين تفسير اوه احسن تفسيركي واي تا اسكو غاب مع ذلك والجيد هذا بحاله وضعه افكانتي اذا الله طعمي له ممم اهل عرب تا يعني واتا يعني رغمي دا لا اسكويني يعني رغمي دا للرغم هلو عرب شاني اسكينيي جرين وقاسيبرين جرين بعد النبي وا بعد الحي رقم 100 بحده جرين ومداه ضمنا الدوله عمل خدي وار تاسيبين عمله وهو تو حيات طرم انو جاهيل ما بعد النبي وحسنوني نعنقس الى يسمد اهان كذا دو ان اولي يعني اظن اولها و اظن صدق <تصفيق> ساعه انه يلمو خاصه على لا لاشن تطق اورق وعتمه ليلنا والله الشتي بالكامل منين او شو شكواه نقطه ماكنش جوله او شو واح شكاه عمره وشكاه حقوق يعني تعانين ومصوب في امبوركو الى جلبات ماجارس القرص صونا سا ايها الجرين والسكوين الجرين مرت او حسر عليه الصلاه والسلام صلاه المردوحين بها عافاه الله الى يكونوا ما حفظتني فاقي روحي الله اطول لي ان اقول ما نقدر اه دور الدار وخرت دور يقول الله في كانت نورك وعي وكل كماله وجودتي وشعاع وجودتي نور قلبي والجوارح يعني هداه الكمته هاي من بابي من جهه الجزاء من جهه العمل بارك هي الكمته هاي فرسيله حدود زقاره يعس النور دعيه مقابل النساء دعيه اسناد قول الصلاه قول ال قلت يو من كيلو مجازي هنا تهن وحريوه يا مالك هايلي معانده صور هذا ان بالله لا يختس لكن كان هو او لا مجازي الثاني افتاب الترفع اول كلي الى عديد في امام احمد كولميك في الصحف الاعمالي عباشي صحف توضع لقولي الى معنى وليه اخضره ولكولي الى معنى الى وك اخضره كناع الغبور الوضعي الى كرالي هذا صلاة داس وادكانت الي دي شروطي دي ديرتامي الي الى وكرالي هاها ها واذا اصاع ادوه عنكم اي صلاة أو تامي الصلاة ورادة وحيلانة أي أي الله إليه وقال له يوم ليأكل مني وطمال ضيعتني فاتي اللهم قلوا رؤوسا مالدورة وصالوا أيها باريسا ننقوا يعني تبتي وخمان سحوك تبتي فاسويا وحافظك يعني إلهي أكاد آف حفظه يسئي يؤدون الجيس أكاد إليها أنتت لها لننتقل إذا هذا دواء وكسبور الله وغير رقوعك في سجود كيدي وحاليه ستصبح بك سجود كيدي في رقوعك أسئلها لنينه وحاليه مكهلينه وحاليه خلطة وسيحة لها لكي سلاة الله رجينكي ورصري نما صلات دكن النساء الدين مرح نما صلات دكن الدين مرح دي صلات دكليل من صلات دكن عمل له وله تو اكثس بها بناء اكثير ركوعه انت تخوها كان نسمها ركناي كاسو كلاوي سيلواني هاي ركيسه اسيل الاقوى مع تركيب المشير يا سلام دكواي اركل ده تخوها شديد واي قال للإنسان أكثر شيء جداً يا إلهي إلهي يعني صلاة وإلالها فقع ذي صلاة ذي إلهي لسي أنه ولو إلالها أنه ولو إلالها صلاة ذي صدور إلهي ونورا أجل صدوري وياهي فعليه لا لن يسأل الله أقول لن يوم معنى ليس أقول لن يوم إبراك مغتي بوحاب إبراك فتلسوا صلاة إبراك مرة, مره عمرها لقيلة تلسوا معنى ولسوا الله أصدوا دوا معنى صلاة إبراك ولسوا دوا أجلسوا دوا يوم القيام مستهدوا أما هدبوا فما يلسوا الصبب الخالق مرضي بلاله كما يلفل صوب, صوب مرض سلو دوة يقال على صور دوتوة طيب كي أرصالقوا أبرتا هاي مرضي بلوك هاي سلو لالا بعو الله صلاله ويضرب بحر صلفها بها سادي مرضي وجه وجهي شيء اسمي يالويلا مرضي ضلاله عمنا لغيلا فبعد صلفها ولكن هذا الشيء يعني من هو أو من تقني عمله من خساره هو من إلهي لو أركس لك من يعني حالة ديسي وحايا تارك صلاة كو قدرنا يا هاي وحايا ليه كو, كو تاركو صلاة كو فحلص انت هو انسانك وحلو مواه هادي سراب أسو جيستو قلب يسي إن إلهي أسو حاضريو وشواس يوش يو أدوه كذي أس كبحو ألواء أفيري منك إرخيس أجوه مابوتك أحوشيس أجوه أنا أستي موضو مابوتك أسلكوده أستي موضو أناس قلبي او غافلة وصوروا اياك نعبدو اياك قلبي او غافل اياك انا اسكي سريك تالا الديذا على الظوايا يعني محايا اليك وحال الديذا انا قلبي غافلة ربي اسكي قابلاي يعني الدنكة وشواس قلبي ايس انا اسكي بوحسم على الديذا خبائث الشهوات كخبائث على كل حال لأنه هيئة لأواب مصرح على سجلتي لأنه قلب قيسي أو الصوبي قلب محايا الإله وهذا يعني قلب قيسي عن دياء صلاة وحلقة أغبالاء أنت أسكو غشوعي على الأغبالاء صلاة ديسي وهي إلهي في أغبالاء أنت تسكو غشوع التضرع أنت تسكو تدنل وإلهي تسكو لي وغلبي حاضرها هذا الحديث كه ليس للمرء من صلاته الا معقل منها فكل صلاه تصح كل عمل الا حديث قسمه هذه كل جيد يعني اسكساي وعشوب اخرك فيه ربه اسكو هاي وقوعي في تسبيحاته سجودك تسبيحات فيه سجود اذ ذلك ذكر إيس إنت هلأس ويكلت وغلب إيسك هاي صلاة دي سوا وطامهات هاي وشو علوشيه هلأس واي بسم الله تعال سورد قلب إيسك ركوع سجود يعني ذكر إيسي سبحانه رب إله أذي مر بحمتي قلب إيسك هاي سبحانه رب إله سلاس وكالغلب إيسك هاي الاسد دي قلبه يوجد جرين هل هي حسوستي ما يأتي ليه على الوقت ليس للمرمي سالتي إلا مع غلمينا انتسك قره هايو كلية يالو نغارا وفاس سالس أعصوبنا السير عليه الصلاة والسلام سالات قلبه قلبه الذي يحصيره انتوا هاي حتى الدنيا سواس وحبك أصبحت إليه أورتي سيجو من حالنا هو إله هاسي دائماً غلبي أده عن إلهي أخرسكي يعني صلاة أو مصاري وحاس كلنا غلبي أده هاسي نلوه كبعيين وانا نترايه وانتو هاسي على سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه الجمعين ثم انمنا من جنة وذكرنا من نسيم بالبدر بيال منير بيسر لا تعسل عني يا كريم قال النبي لم صلى الله عليه وسلم وحاسبي اذا اختلفتم في الضريح بين انو سبعه درعين اختلفتم معناها ادي او هو يعني أدخدو دين في الطريق جذك في سنة أدخدو دين اجعلوا يالا في الطريق وجوبها غاية أمرك سبعة أدروعين تضاقبنك يالا تضاقبنك يالا سبب نهاية عليه الصلاة والسلام عصم نرشاني يعني السريعاني اسكو خلافين سريع اسكو الدين سريعاني او سيوالبهشي سروق هذا يعني بذكاء حسن خداروهايا قوى ارضها او اله الملك السيري معناها ايها لله معناها ديد فدود دين اسكو وهو جد لمرأة أسيهي يعني أدخدو دين جد كامريد ديسي سريء دي يعني على الحمو دنس ميكين يسألو أولوكمالوحفي عن ماهه يعني وحد كي ينسين تدور دونين معنا مركا ربتين ها استين كل كاس بحديثي وحد كي ينسين عين سوبان عليه الاسلام حديث الكبير لا ضرر ولا ضرار في ديننا يبنى الدين قائم عليها ولا ضرار اسبن الله عين وحل الدين درسك اسبر ما هيا ما في ما قالوا انا اعرف حلا عليها على كلها نامك او هكا او بذي قانونك وحراسي بذي ثنا اي راعان فلو ما خديانه هيك و هي ري في الدريغة عديد ودود دين قوتس خلافتي مالا مراي واير انت ادمره سيد الحديم وحاكي يعني تضاوى الدون كيالا تضاوى الدون كيالا تبراني حديث كوري معناها حدا فجأة دون لو امرك ايه ما احا امر انشاء اللهم وضع ولم لاها يعني امر اوجوب اوايق فاجعله يالا واجب اهوايق يعني كي واجب كتانا واجب باوا اما من اولو حاسمي اعلم يعني صحيح اوايق حتى فاجعله سبعة ادرعين تضوء لدن كهي هذا تضوء لدن اما من اولو اتفسري جراء اهوان لا تذكيري يعني تأمين فيها أدروح وحاله ولا ألف يعني يطلح الإسرائيق بن كوري بكاء ونستل الإسرائيق برتل سارايق وميترك إه خاصة الله ولا ألهي دل وحاله ولا يعني بعانتي ببنك أو بعانتا ومعتدل بقاه الله والله ابن حجر يتنسى يراجحين. يعني انت يعني بحوايا يعني بلغة صوب الله وحسكوك لغة بالله دراع كاسانيا حسوشا لغة بالله الهال فرع له الجاهل كاس وحيد تاسها بالحقيقة فرع فرع طرف قودي يعني تاسها ما ضعيشي قيد كالو أبراي انا بتكالو أبراي اينا الوحلوم نهاينا والو ملعاوي ادعو ازكيرها ها تتلوث جدا خلا مرايا عيون ماريو في فاير المرايا يعني دقه او دولسكا انا تنو فيناي ما وري شيء اوت اسو جليسو با بورتو سو ماريو وياه انت يعني حريركم معه تقول طبيب حريركم معه وعلى الغوات الكاسي إن أريني الكالينو المحايل حالها وحالها أراكين بابورة سومرة سو أودتك يعني أخذك وضو مع السومرة ملعيز قيل يالسومرسها لؤدي يالسومرسها ألا بيكو أسار دميره وعياه وحسنا عليك يكون غنيم أبوث تعليل يكون غنيم بيتك الله يريها يو أولا يريها يلقوها, يلقوها, يلقوها يعني محبنان معها أولي ريها المحيالي جلس برنامها وحقو معها نوت كي بحسكي ستعريل عليها تتقبيها بركي سي نوت لاتها جنازة إلا وبحي ملاها تاسم ملافو محيالي وحاسبنا لأس أمري إن جدك لماذا جد حذوري إن أي أهابان شغير على انت حيني وبوزي جيت يعني دوده لي شارك نبرا مو شاي وانتا بيجي انت جلده يوضحي دابا يعني ميه لنبيه هاي وحي يعني او قلص او ميه لأول يعني او دافيده تلوبه وقفلني جي هاي جيت شرطه لها هاي وواحي جيت لما السخل حول هاي كاس شركه غيهين جبتوا اللهم صل على محمد المرايو اللهم صل بن يعني شركه غيهين وعيالها قرب ابن عائل على كلها فالزائد للرضا واحد ما روايو عاين زائد يعني يتضوا انه خلا رضوه درهاب زولا وقاص وخاص كأها ونينك يعني قاسي تحديد ملاحاني نينك أوجي خاص له سيسر واسكيالها أسكليها أمجيسكي مملوك أها وحالدي شقوبار أها ومسلمين يعني إحسار التهي ومسلمين تنأسل إليهي أما بهغول يعني ما لها مقعيسي وحاقه مقعيس جيشك ما حولها مقعيسي الكثوفة ينجيله يلقظه الكثوفة اي ماشى مقعيسه فوفته اسل كل ما ينصف دي حربه انتاس يعني كزايد لغريو معنوماها تضوط لنوك برغسها معين جيش بضانون وكما يارها مرا بيجيش كاسمراء بدي ته بانغوية ايهين يشك مريد ديس ان لو بلاري الهواء يعني نعمولي دي يعني غيلة انو اري مريد دي ان لو بلاري الهواء صفوف دي اسقائمات ان قالوا وحربي ان لو بلاري الهواء يعني عديد ان لو اسليها وطلو يعني لو, لو وقومه قالوا ودا جينا اصل كودو موده ما هو عامو امريان او مر يعني عولسكودي قادير كولي انتوا حاله ديزا انه دوزا لذيذه متعرض لها عندي هذه ما اسو في كاس لذيذين توه امهم هاوسو مرتي But Alaminila Makata Todova Udul Allah Lambadi Lambadi